شو اخبارك يا نصري الحمد لله تمام الحمد لله يعني ما صار شيء معك الغيابه لا تمام بس بس شو لا لا لا في شيء بس انكسرت معي عصايه رفش وقفت لي قلبي اه بسيطه كان عصايه رفش قال يعني لا لا تمام كيف لحتى انكسرت معك ان عصايه الرفش يا نكسنا في العصائي لما كنا عم نحفر قبر لبقرتنا الحلوب ليش بقرتنا الحلوب ماتت؟ اي والله ماتت يا بي ماتت بعز شبابا لا حول ولا قوة إلا بالله على هالخبري يالله شو بلنا نسوي هيك حال الدنيا ويش لون ماتت؟ ما حرق يا بي لأنه كانت مربوطة جنب بيدر الأم احترعا لما احترق ليش في البيدر احترق؟ اي والله يا بي احترق لا لا لا, لا. الشغلي. وش لو نحترق البيضر؟ امر الله يا بي شو بدنا نساوي؟ ونعمة بالله ما اختلفنا يا صلي لا إله إلا الله بس لو نحترق؟ يا بي احترق بغلطة صغيرة وشو هالغلطة بقى؟ أخي صغير عبود رمز رزور السيجارة بقلب البيضر أم احترق كله شو بالحكاية؟ ليش من عامتين كان أخوك عبود يدخين؟ ليش ما قلت لك يا لا والله ما قلت للي إخواتي كلهم صاروا يدخنوا من بعد ما أمي عطتك عمراء ليش امك ماتت؟ ايه والله يا ابي اعطتعك عمرا من ستة شهر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويش لون ماتت؟ ماتت من زعلة يا بي وعلى شو كانت زعلة؟ على أختي نظمية ليش بها نظمية؟ ليش ما قلتلك يا بي؟ لا والله ما قلتلي ترملت المسكينة ترملت؟ يعني جوز نظمية مات؟ لا إله إلا هو الحي القيوم إش لون مات؟ كر علي التراكتور وأتروا أنا تراكتور؟ تراكتور تبعنا يا بي وإش لون كر؟ كنا صافينا بالطلعة أمكر وكي أبني ليش لحتى تصفوه بالطلعة؟ وين بدنا نحطه لك يا بي؟ أصلا كل التراكتور ما عاد إلزوه ليش ما عادوا ننزوا؟ لأنه بيعنا الأرض والحصاد حتى نوفي ديوننا بيعتوا الأرض والحصاد؟ الله لا يعطيك الهي الله لا يعطيك الهي فيك <تصفيق> <تصفيق> بعدين لمين كنتوا مديونين؟ كنا مديينين مليون لغة من المختار يا منتوا بقل على هنهار؟ ولك ليش لحتى تدينوا مليون لغة؟ ليش ما قلت لك يا أبي؟ ولك تلقى نقوالك ما قلت لي دفعناه هندية لبيت الخشاب اقلعش من عند فاوده يلي بيت الخشاب مش ما قلت لك يابي كفي خرب بيتك ما خلت لي دش على يرتي ما قتلي يابي اخي ناصر خانه هو ابن الخشاب مشان دور المي وعلى كلمه من هون وكلمه من هون شال على سايت الكريك وسفوا على راسه وقتلو قتلوا ابن الخشاب ما عطس مات بارضه وين اخوك ناظم هلا وين يعني يابي بسجن عذره بيقضي محكوميته بس مو بيان عليه كثير لانه بيت الخشاب سقطوا عن حقهم وما صفيل للحق انا انت بيه اللعنى النهار العالمي يسيرني دخيلة اللي اش لا يا ما قدش تحملني شبك يا بي شد حيلة اش بصر شي لا تقل نشوف لسه فيه اخبار سوبة تقل اياها قبل ما تكامل طريقنا لا لا يا بي ما عد في شي ابدا ولهما كل شي تمام بالفعل <تكلم> كل شي تمام